وَكَذَلِكَ فَكَ بَعْمَهُ بِبَعْضٍ لَقُولُ أَهَا أُلَائِمًَاَّ اللهَّهُ عَلَهِم لَِقُلُ أَهَا مَنَّ اللهَّهُ عَلَيهِم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا او بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح انه غفور رحيم وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَشْتَبِهِيَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمِي قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندَ